اهي غفوة الاسحار ما قبل الطلوع وهي شيء ذكرت على بلي طرام الايون الياظ ما تشوف تسجيها الدموع وروات من دمها العاد بيظمها الكرام والقالة صار فينا طوب على المعن البدو قصرا والهوا لا هب والله ان بر الجار والفرقات لوح والمحبة لا سارتني سارة لني سارة لنغني في عيد الشموع وتهدف كل شمعه وراء وراء وراء ويغلل الرجوع يا غرى من تنشد الناس ونحيا ترى والغرى من وعي والقرب مدهل كل نوع والله ألم من اللي من الحدب وراء انت يا اللي من عندك تدري انك من وراها وغيرك ما درى تمتد لك نياط من عندك فروع قبل يجمري قلب ديننا ويطيك يوم عادك تقره السبت وتحب الربو والمواجه كان مسموح والوصل اجهر جعلت اسكذك الايام سجدة ركو رحمة ام الرب طباه ورب ام القرى رحمة تغفر الخطى الفاجر ما قبل الطلوع يا الزمان اللي ذكرته على بني طرع وهي غفوة الأسحار ما قبل الطلوع وهي الشيء ذكرته على بني طرع يا <تصفيق>